book <تكلمة> 2 أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد koliko ste popili? Kam šaribt? Koliko ste radili? Kam ištegljt? Kam ištegljt? Koliko ste pisali? Kam katabt? Kam katabt? Kako ste spavali? كيف نمت؟ كيف نمت؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Kako كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ رازغوارالي مع من تكلمت؟ مع من, من توعدت؟ مع, مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ قدياستي بيلي أين كنت؟ أين كنت؟ قدياستي ستانوبالي أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ قدياستي راديلي أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ ش بربرلي بماذا نصح ماذا نصحت ش يالي ماذا أكلت ماذا أكللت ش ساازنالي ما الذي عرفته عن تجربة ما الذي عرفته عن تجربة؟ koliko ste brzo vozili Kem kanat sur'atuk fi Kam kanat sur'atuk fi al Koliko ste dugo letjeli Kam muddat tayaranik Kam muddat tayaranak Koliko ste visoko skočili Camel ertifao levi khafasta? Cam Molimo vas posjetite duplov tachka za tekstove i knjigu.